ب س موسوعه النابلسي ا للعلوم إِنْهُ الاسلاميه موسوعه ا ل أ ع ل ى ثم د ن ا فتدلا فكان ا ق ب و س ي ن أدنا أو فأوحى إ ل ى ع ب ل و م الاسلاميه اسماء الله ع ل ى ما ي ر ى ولقد رآه نزلة رآه أخرى عند موسوعه ن د ا ج ن ة ا ل م و إذ يغشى ب ل س د ر ة ما ي ش ى ما زاغ للعلوم ا ل ق د رآ من ي ا ت ربه ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه س ا وآبا أنتم م و س و ل ق د ج ا ء ه م من ربهم النابلسي ه ل للعلوم ك من ملك في ا ل س م ا و ا ت ل ا تغني ش ف ا ه م ش ي ئ ا إلا بعد أن يأذن الله ل موسوعه ن يشاء ي ر ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ل ي س م و ن ا ل م ل ا ئ ك ة تسمية ا ل و م الاسلاميه ه به م وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم, ذلك مبلغهم من العلم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 كبائر ا ل إ ث م و ا ل ف و ا ح ش إ ل ا ل م ن ر ب ك و ا س ع ا للعلوم م غ ف ر ة هو أ ع م بكم إذ أ ن ش ت م من ا أ ر ض أجنة م الاسلاميه ت موسوعه النابلسي ل و أ ع ل و م ا ل غ ي يرى ب فهو أم ل م م ينبأ ب ا ف ي صحف م و س ى و إ ب ر ا ه ي م الله ذ ي وفى أ ا تزر ا ز ر ة وزر أ خ ر ى و أ ن ليس للانسان إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه أ هو امات واحيا خلق الزوجين الذكر والأنثى م ن نطفة إذا تمنا إذا و أ ن ع ل ي ه ا ل ن أ ا أ وأنه ر هو أغنى وأقنى ب ا ل ش ع ر وأنه أ ه ل ك ع ا د ا ا ل أ و ل ى وتمود م ف ا بقى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا هم اظلم و أ ط غ ى و ا ل م ؤ ت ف ك ت اهوى فغشاها ما غ ش ا ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ت ا ل ا ز ف ة ل ي س لها و ع ه ك ا ف أ ل ن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ب و وتضحكون و ن ا ت ب ن ن و أ ت الاسلاميه ج د